لَوْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمَّا كَرِهُوا فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيط من الدمع وإذا سمعوا ما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 من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم